به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل ح ي ا ة ا ل أ م ن والسلم ودولتنا لقد قامت على ا ل إ س ل ا م في ختم ورغم جهادها ا ل أ ع د ا ء تسوس الناس في الحكم وكم ترعى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 تراها إ ن ط غ ا شر له المرصاه في حزم وتحب الناس من عطف وتهديهم من العلم تؤمن عيشهم بذلا فلا يشكون من هم إ ذ ا محتاج واحدهم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 ف أ ر ض ا ل ح ا ج ة العطشى غدت تشتاق للغيب ح ي ا ة الناس في عدل بعيدا عن أ ذ ى الظلم أ م ا ن لف عيشتهم و أ ض ف ى جانح السلم فلا كفر يضللهم ولا يخشون من جرم ي ح ي ا ة كم بها رغد ك أ ن ا فيه في حلمي سن ا ل إ س ل ا م سطرها فما أ ح ل ا ه من موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ه ن د اسماء الله ا ل ح س م ى